وقيل هي بيع بيع ثاني لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول بيع ثاني والأولى أولى الأولى أولى كونها فسخ قد يقول قائل قولوا فسخوا قولوا بيع أو قولوا ما شئتم ما الذي يترتب على هذا نقول يترتب عليه أمور كثيرة يترتب على قولنا هذا فسخ او بيع امور كثيرة منها اذا قلنا فسخ جاء البايع والمشتري توافقا عند باب الجامع يدخلان لصلاة الجمعة والخطيب يخطب على المنبر فقال احدهما للاخر أقل لي أقال الله عثرتك قال أقلتك ودخلوا المسجد وصفوا الصلاة هذا صحيح الاقاله صحيحة على قولنا إنها بيع نقول هذا باطل ما يجوز لأن البيع يحرم بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة إذا قلنا إن الصوره ذي بيع ردنا البيع مرة أخرى على صاحب الأول نقول هذا حرام ولا يجوز لا تتكلموا بهذا الكلام ويحرم عليكم ولا يصح بيعكم هذا فإذا قلنا فسخ قلنا صحيح فسخه عند دخوله الجامع ودخل وصلى هذا فسخ منها إذا كان البائع الأول له شريك في هذه الأرض وباع نصيبه، ثم جاء المشتري الآخر يطلب الإقالة، فأقاله، فإذا قلنا فسخ تعود إلى صاحبها، وإذا قلنا بيع قال الشريك الأول أنا أأخذه، أنا أشفع. أنا صاحب ملك وشريك لك يكون لي النصف هذا فأخذه بالشفعة لأنه بيع جديد وهذا شريك يقول أنا شريكك من أول يقول انتقل من ملكك وصار لملك الرجل وبعدين أنت شريته وأنا بشفع فيه واضح لأنه إذا قلنا بيع فتدخله الشفعة وإذا قلنا فسخ ما تدخله الشفعة إذا قلنا بيع فلا يصح بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة إذا قلنا فسخ صح بعد النداء الثاني لأنه فسخ وليس ببيع مثل مراجعة الزوجة يحرم أن يعقد عليها والخطيب يخطب يوم الجمعة لكن اذا كان مطلقها من قبل ويخشى انه لو صدر الى بعض صلاة الجمعة خرجت من العدة قال اشهدوا ترى راجعت زوجتي صحة المراجعة لان المراجعة ليست عقد جديد وانما هي استبقاء لنكاح سابق فهذه من فوائد الخلاف بين كون فسخ او بيع نعم والأولى اولى الاولى ايهن انه فسخ انه فسخ واستدل بامور نعم لان الاقاله في السلم تجوز اجماعا وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه هذه منها التعليلات قال الاولى اولى ان يكون فسخ وليس بيعا جديدا لان الاقاله في السلم تجوز بالاجماع وبيع المسلم فيه لا يجوز فالاقاله تجوز والبيع لا يجوز إذن فهي فسخ وليست ببيع وصورتها في جاء رجل الى اخر وقال انا اريد ان ازرع وان شاء الله بعد سته اشهر يكون الحب متوفر عندي فانا ابيع عليك حب القمح صفته كذا نوعه كذا يضبطه بالصفه يقول ابيع عليك الصاع بثلاثه ريالات بينما هو لو صبر وقت استواء الحب ما يحصل الصاع الا بأربعة او خمسه لكن نظرا لكونه يستعجل القيمه علشان يستعين بها في الزراعه و يؤخر الحب لما يزرع المزارع باع الحب الموصوف او بحب مجهول موصوف باع عليها الصاع مثلا بثلاثه ريالات والسلم باع عليه مئة صاع بسعر الصاع ثلاثه ريالات بثلاث مائه ريال استلمها بعد فترة وتم البيع بينهم وانتهوا ندم المزارع على البيع الصعب ثلاثة يقول ممكن استقرض ومشي اموري فاذا نتج الزرع بيعت الصعب خمسة ولا استعجل البيع الآن فندم وتأسف فرجع الى صاحبه وقال يا اخي انا بعت عليك سلم لكني ندمت وشفت اني استطيع امشي اموري بالزراعه وانا بحاجه الى الدراهم وبعد ما ينتج الزرع ان شاء الله نبيعه بسعر مناسب اقلني اقال الله عثرتك فاقاله هذا بالاجماع يا صح فيأتي المزارع ويسلم للرجل دراهمه ثلاثمائة ريال ويقول ما صار بين النبي اقلني اقال الله عثرتك فيقيله لكن لو جاء المزارع وقال تعال انت اشتريت مني ثلاثمائة صاع الآن في ذمتي انا اريد اشتريها منك هل يصح لا يحرم ما يباع السلم الا بعد استلامه وقبضه فهذا من المبررات إن الفسخ أن هذه الإقالة فسخ وليست ببيع ويؤجر عليها المقيل موعود بهذا الثواب العظيم أقال الله عثرته يوم القيامة نعم ولأن الإقالة الرفع والإزالة ومنه إقالة الله عثرته وذلك هو الفسخ ولأن الإقالة على الآخر الرفع والازاله يعني رجع كل شيء على مكانه ما انتقل شيء من شيء وانما عاد الى صاحبه ما جاء شيء جديد ولان الاقاله الرفع والازاله ومنه اقاله الله عثرته وذلك هو الفسخ ما في بيع جديد نعم ولانها تتقدر بالثمن الاول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا كربية ولأنها تتقدر بالثمن الأول يعني ما في زيادة ولا نقص بنفس الثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع الذي هو قول أقلتك كلمة أقلتك لو باعها باع بها واشترى ما صح يريد أن يشتري ويقول أقلني ما يصح لكن في الفسخ يقول اقلتك ولا يصير ولا يقول اشتريت منك وبعت عليك نعم كالرد بالعيب فعلى هذا تجوز في البيع كانت فسخا كالرد بالعيب مثل الرد بالعيب رجع المعيب الى صاحبه الاول والاخر استلم قيمته ولا حصل بينهم مبايعة جديدة نعم فعلى هذا تجوز في البيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعه وتتقدر بالثمن الاول ومن ومن حلف لا يبيع فاقال لا يحنث فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه وعرفنا ان المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه الا يحتاج الى استيفاء وتوفيع والاقاله تجوز في المبيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعه ما يلزم أن يأخذه شريك ولا يجوز أن يأخذه الشريك الأول وتتقدر بالثمن الأول ما في سياده أو مساومة أو زدلي أو نقصلي لا ومن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث مثلا قيل له لما تبيع وتشتري والناس الآن يذهبون إلى المسجد لصلاة الظهر أو صلاة العصر غير صلاة الجمعة حالف يمينا والله لا أبيع ولا أشتري حتى أصلي الظهر أو العصر ثم هو في طريقه إلى المسجد أتاه شخص قد اشترى منه وقال يا أخي أقلني في بيعتك أقال الله أثرتك يقول أنا حالف نقول لا حتى وإن كنت حالف أقله لأن الإقالة ليست بيعا فأنت حالف لا تبيع ولا تشتري والآن هذا يطلب إقالة أقل هو وامضي لصلاتك فأقاله ما صار بيع لأنه ما في بيع نعم ولا يحنث وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام إلا بمثل الثمن فإنه على وجهين وعلى الرواية الأخرى وهي أنه بيع تنعكس كل هذه الأحكام السلام ما يجوز فيه قبل القبض المبيع غير المستلم ما يجوز بيعه قبل قبضه لو أقال شخصا وهو ذاهب لصلاه العصر وقد حلف أن لا يبيع ولا يشتري حتى يصلي العصر يكون حنس عليه كفاره يمين وهكذا كل الاحكام السابقه تنعكس نعم الا بمثل الثمن فانه على وجهين أصحهما انها تتقدر به إلا بمثل الثمن يعني إذا أقاله بمثل الثمن بدون زيادة ولا نقصان فعلى الرواية الأخرى يقول إنه تصح حتى لو كانت بيع بلفظ البيع فإنها تصح لأنها إلى الفسخ أقرب نعم لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية يعني ما فيها بيع جديد بنفس القيمة السابقة نعم. فإن أقال بأكثر منه لم يصح فإن قال بأكثر من قال أقلتك لكن ما أدفع لك من العشرين اللي دفعت لي إلا ثمانية عشر هذا ما صح ما ذي قاله هذا إن كان بيع جديد فبها ونعمت وإلا فلا يصح لا تصح على سبيل الاقاله لأن الاقاله بنفس القيمة بلا زيادة ولا نقص نعم وكان فإن, الملك قال بأكثر فإن قال بأكثر منه لم يصح وكان الملك باقيا للمشتري يعني ما صح التصرف هذا وكان ملك البضاعة هذه للمشتري الذي اشتراها والتصرف هذا باطل نعم لأنه ما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل لأنه أخذ زيادة عن دراهم كأنه دراهم بدراهم أعطاه بدل العشرين ريال التي دفع له أعطاه ثمانية عشر فبطل هذا التصرف إذا أعطاه بالعشرين عشرين فحسن أعطاه بالعشرين اللي دفع قال نعم أنا اقيلك لكن ما أعطيك بدل العشرين إلا ثمانية عشر نقول حرام ولا يجوز أما أقله إقالة نزيها صريحة وإلا أرفض البيع أرفض الإقالة وتبقى السلع كل بيده مشرا نعم فلن يصح لأنه كبيع درهم بدرهمين كأنه باع العشرين بثمانية عشر المغلوب قال بدل العشرين عطا ثمانية عشر يخلف الله علي يقول ما يجوز هذا لأنه باع العشرين بثمانية عشر ولا يجوز والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ما الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران نعم بينهما فرق هدي التمتع من جاء بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذي القاعدة والعشر الأول من ذي الحجة وحج من نفس السنة وليس من أهل مكة فعليه هدي التمتع وهذا شكر لله جل وعلا حيث يسر لعبده نسكين عمرة وحج في سفرة واحدة ومثله هدي القرآن قرن بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وأفعال واحدة فيشكر الله جل وعلا ويذبح هدي القرآن كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يقال له هدي جبران هذا هدي شكر تقرب إلى الله جل وعلا يؤجر عليه العبد لأنه يشكر الله فيذبح بخلاف هدي الجبران فهو على اسمه لما أوجبنا عليك هدي الجبران لأنك تركت كذا لأنك فعلت كذا هذا هو السبب تركت واجب فأوجبنا عليك هدي فألت محظور قلنا عليك هدي وهذا الهدي يتفاوت قد يكون بدنه وقد يكون شات وقد يكون اطعام ستة مساكين وقد يكون صيام ثلاثة ايام فهدي الجبران يوافق اسمه هدي لجبر النقص انت منهي عن الحلق مثلا إذا أحرمت فاضطررت للحلق لأن الرأس في قمل ولا يتخلص من القمل مثل كعب بن عجرة رضي الله عنه ما يتخلص من القمل إلا بحلق الرأس كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو إذ بحشعت هذا هدي لماذا لأنه يريد أن يفعل محظور قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت إلى مكة تريد الحج والعمرة لا تتجاوز الميقات عندك المواقيت خمسة محيطة بمكة من جميع الجهات أحرم من الميقات تجاوزت وأنت تريد مكة لحجنا وعمرة وأحرمت من جدة او احرمت من التنعيم او احرمت من اي مكان بعد الميقات نقول اخطات تقول اسف ما الذي يجبر خطأ ذا نقول هدي اذبح هدي يجبر هدي كذا. وهكذا فهدي الجبران يمر به العبد الحاج والمعتمر لانه فعل محظورا أو لأنه ترك واجبا فيجبره فالفقيه العالم من نسك ما يقع في المحظور ولا يلزم هدي جبران والمتعلم ينبغي له أن يحرص كل الحرص على أن لا يلزم هدي جبران لا يلزم يتهرب منه ويتخلص منه بماذا؟ بالتفقه والعلم كيف يؤدي نسكه ما يكون عليه هدي جبران يكون هدي الجبران اذا تقشم الخطا اخطا ولا بالا ثم ندم وجاء جاء يسال نقول اخطات لما تفعل هذا طيب انا متاسف ما الذي علي نقول عليك هدي جبران هذا هو هدي الجبران فحرص على التخلص منه واما هدي التمتع والقران فاحرص عليه لانه نسك ولانه شكر لله وان كنت من اهل مكه من حاضر المسجد الحرام من سكان مكه ولا يلزم ان تكون مولود ما دام انك مقيم في مكه وتنوي الاقامه في مكه فانت من حاضر المسجد الحرام لو اعتمرت في اشهر الحج او قرنت بين الحج والعمره فليس عليك هدي جبران ليس عليك هدي تمتع ولا هدي قران يقول ما حكم من لم يستطع الهدي بحال من الاحوال ما حكم من لا يستطيع الهدي بحال من الاحوال الحمد لله عليه الصيام اذا كان يعرف انه لا يستطيع الهدي فيصوم إن كان هدي تمتع أو هدي قران فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام رجع وإن كان هدي جبران لا يستطيعه فيصوم عشرة أيام في مكة أو في غيرها لأن الصيام ما يستفيد منه أهل مكة ونفعه لا يتعدى فيصوم في أي مكان يقول اذا حج حج مكي عن اخر من غير اهل مكه فهل عليه هدي التمتع اذا حج المكي عن اخر خارج مكه فلا يلزم هدي متمتع اذا حج الافاقي عن شخص من أهل مكة فيلزم الهدي لأن الهدي يكون على من باشر الحج هذا باشر الحج حج عن شخص في الشام فليس على المكي هدي حتى لو اعتمر في أشهر الحج وحج ليس عليه هدي لأنه هو الذي باشر الحج ليس عليه شيء شخص من أهل مكة اتفق مع شخص في الرياض على أنه يحج عنه هذه السنة قال تعال يا أخي من الرياض حج عني أنا ما أستطيع الحج في مكة وأحب أن أشارك ولو بوكيلي فجاء الذي في الرياض ليحج عن شخص من أهل مكة فيلزمه هدي لأن الهدي على من باشر الحج المكي الجالس في مكه ما عليه هدي لكن يلزم من باشر الهدي من باشر الحج ودمع فاقي فعليه هدي يقول السائل رجل يريد الحج واعتمر في رمضان ويريد أن يتمتع فهل يخرج إلى الحل ويأتي بعمره؟ إذا أراد المقيم بمكة أن يعتمر ويكون متمتعا مثلا فإنه يأتي بعمرة ويحسن ان يكون من الميقات في اشهر الحج ويكون متمتع فإن كان من سكان مكة فلو تمتع فليس عليه شيء وإن كان من غير سكان مكة فعليه هدي التمتع وأما من اعتمر في رمضان ثم حج من نفس السنة فليس عليه هدي التمتع لأنه ما تمتع لأنه ما أتى بالعمر في أشهر الحج أتى بالعمر في رمضان ورمضان ليس من أشهر الحج يقول السائل هلك هالك عن أم وعن هلك عن أم وعن للأم الثلث لأنه ما في من يحجبها عن الثلث وللعم الباقي تعصيبا يقول هلك هالك عن أم وأب وأخوين هلك عن أم وأب وأخوين للأم السدس لوجود الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس ولا يرثان ويكون الباقي للأب كله خمسة الاسداس للأب فالأخوان حجبا الام من الثلث إلى السدس ولم يرثا فحجبهما الأب هما حجبا الأم حجب نقصان والاب حجبهم حجب حرمان يقول أعمل في مكة فهل يجوز توكيل أحد الاخوه في رمي الجمار لظروف العمل؟ لا يا أخي وقت العمل رمي الجمار وقته موسع ولا توكل إلا لعجز توكل لمرض أما مثلا توكل لظروف العمل العمل رمي الجمار في أيام التشريق من بعد الزوال من بعد أذان الظهر مثلا إلى قرب الفجر من الليلة الثانية من الليلة وإن أخر رمي جمار 11 و12 إلى يوم الثالث عشر ورماها كلها مرتبا لليوم الأول الثلاث ثم اليوم الثاني الثلاث ثم اليوم الثالث الثلاث صحة ولا يوكل لا يوكل إلا العاجز يقول عندنا محل وياتي اخوه يشترون ولا يساومون ويتركون المجال لنا في وضع القيمه المناسبه وبعد انصرافهم تسجل القيمه في الفاتوره واثناء وجودهم يلزم ان يكون عند علمهم على علمهم بالقيمه ولا يتم البيع الا اذا علمت القيمه بشرط ان تعلم القيمه لانه لا يصح البيع مع جاهل بالقيمه حل النفساء أن تنوي الحج وتؤخر طواف الافاضه والسعي لشهر محرم لا بأس عليها لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات وهي محرمة بالحج وأحرمت بالحج وتعلم مدة النفاس متى تنقضي قد لا تنقضي إلا في محرم فلا حرج لأن الطواف والسعي للحج وقته موسع والحمد لله للعمرة يلزم أن يؤتى بها قبل الدخول في الحج فإن جاء الحج وهي لم تطهر أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة ثم تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر ولا حرج عليها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين